بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الله صلى الله عليه بالله من شر عقوسنا وسياقات أعمالنا من يهدي الله فهو المبتدي ومين يرد بالعديرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسبيلا السلام عليكم أحبتي رحمة الله وبركاته كنا في الصلاة الماضية بدرس درس إبنات. حرف الواو الواو وذكرنا ان حرف الواو من أين يخرج حرف الواو ها من بين وفي حاجة لسه ما متكمل المعنى ال... ما برضو في حاجة لسه لاحظتها مع كيف ارجع بينهم يعني ما تيجي الجيم لأنه لو لو قراتي الواو في صوت لو قرأت الواو مثلا ايه وانا بقرأ كلمة واو زي مثلا او زي خوف زي خوف فلا خوف عليهم مثلا خوف كلمة خوف لو ضمت شبيل ضما تاما بحيث ما سيبش فيه برجة يعني خوف كده بعمل حاجة اسمها ضجيج ضجيج الضجيج ده يعني الصوت كده بيقصد زي زنة كده وانت بتقرأي اذا تقرأي عشان تقرأي فلا خوف عليهم او كلمة خوف ضمها كذا خوف خوف أو, أو أو أو أو ما أقولش وانا بقرأ ما أقولش أو أو لا هي الواو على فكرة فيها حرف فيها رخوة ولا شدة قرينا صوت يعني طيب يبقى لما بقرأ الواو يبقى صوتها بايه يعني أو أقرأها كذا أو أو وليس أو ربع طرش صوتها كذا لأن قطع الصوت بالشكل ده أو يبقى كأن حرف الواو ده إيه شديد تراعي أن حطراعي يعني لما تيجي تمسكي حرف الواو مثلا تقراي الحروف راعي بنتي مخرب اللي بتقرا وكيف سايبه المخارج عايمه بقول لها مخارجك عايمه قول المخارج ليست من مخارج الحروف كلها ليست من مخارجها قرايتك ضعيفه اللي بتقرا وهي الحرف بتاعها مش جاي من المخرج بتبقى صوت الحرف عندها غير صحيح فخلي بالك لما تيجي تقراي حرف راعي التالي فيه عشان تتقني الحرف راعي مخرب وراعي صفته هل من صفات الحرف قريان خاوة يعني ولا شديد مثلا أنا بقرأ الهاء مثلا بقرأ الهاء مثلا فيها مثلا الهاء ساكنة من بين فيها الصفة مثلا ساكنة وهاجة أما لي أقرأ كلمة مثلا وهاجة الهاء هنا إيه ساكنة لكن قلناها زمان إن الهاء شديدة ولا رخوة يبقى لما اجي اقرأ وهاجة ما اقرأهاش وهاجة لان كده عملت في ايه قطعت صوتها يعني ايه قطعت الصوت يعني يعني عملت فيها شدة يعني ديتها صفة عكس الصفة اللي هي فهودة فيها لكن المفروض ان انا اقرأها وه... وهاجة يتمو شدة طيب وكذلك العكس لما اجي اقرأ مثلا حرف ايه حرف ايه مثلا؟ نعم الباء مثلا أو الهمزة زي مثلا ايه يؤمنون حرف الهمزة شديد ما هوش يؤمنون يؤمنون لا كأنك بتقطع الصوت اقطع صوفه بدون سف يؤمن والفحر من يؤمنون عشان تبيني مخرجه أقصى الحق الحرب وتبيني شدة هذا الحرف أو صفات المغلة في الحرف لما تيجي تقرأ قراءة سليمة اقراي يا بنتي شوفي يا بنتي اين المخرج ما ينفعش اقرا الهاء وأنا مثلا انهارا ما ينفعش وانا بقرا الهاء اقول انهارا عايمه كده لان حرف الهاء ضعيف لما جبتيش المخرج وحددتيه هيختفي تماما هيروح ولذلك لما تيجي تقرايها تؤقرأيها كده افصلي بين النون وبين الهاء تقرايها كده أنهارا بين الانهار فكل قيس على زيد كل الحروف لما تيجي مثلا تقرأ الايه زي زي مثلا اهدنا الصراط المستقيم وانت بتقرا اهدنا الصراط المستقيم البعض يقراها كذا اقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا هي هاء طيب ماجي اخراق ماخرجها ما فين اقصى انت جبت الهاء من أقصى ايه هاء من طيب لما اقرا جبتها من أقصى الحلق قطعت صوتها ليه هي فيها صفه شدة ولا رخاوة؟ يبقى المفروض وانا بقرأه بقرأه ايه ايه معنى ساكن وهي ساكنة بتبنى الصفة اكتر اهدين الصراء الصراطة لما تيجي تقراي شوف الأخطاء تقع أخطاء كثيرة جدا في سوره الفتح لما تيجي تقرأ الصاد طب الصاد يا بنتي وانت بتقرايها الصراطة الصراطة هي الصاد حرف شديد ولا رخ رخو يعني بيقرر صوته يعني وانا بقرأ اهدين الصيد اهدنا الصراط المستقيم في المسجد شايفه قراءه الصاد دينا اهدنا الصراط اثنين ص اهدنا الصراط اثنين ص الاثنين دول رخاوه يبقى ازاي اقرا اهدنا الصراط المستقيم شيء ما يبين ايه انها حرف رخوه ازاي اقرا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط لما يتقوني بعض الناس هم بديقي ده أقرأ المستقيم تقول المستقيب تقطع لا صفير ولا رخاوة ولا نفس ولا صفة من صفات حرف بالسير بالجبال في المستقيب المستقيب يعني في رخاوة المستقيم مش كلمة وكذلك الأخطاء تقع في المد البنت من أول ما بتقرأ والله يا بنت بتقرأ ولي تقول وتروح مخطي صوتها على الواب اعوذو تروح كأني الواب كده بتخاف على الواب لو تعالي صوتها عليها الأحسن تضيع منها هي ضاعد أصلا بيني يا بنتي كل الحروف مخرجها وصيبها عطلها لما تيجي تقرأ اعوذو إياك تقولي احنا النهاردة هو ده اللي نعايز أقوله لكم ازاي تقرأ اعوذو بعد ناشتقرأ كده اعوذو هي خططي فيه لما قرأ اعوذو <تصفيق> قرأت فيه خطأ أخطأت يا بنات هي لم هي أتت تق... بضمة بضمه العين الفتحه قالت وبناء على الواو الماديه المفروض ان لما ضم العين هضم ضمة مستعرضه كده تاتي بالواو الماديه صحيحه الواو يبقى ما الواو الماديه بنات ما تبدا ابدا او زي الأعجمية ابدا لكن تكون كو خليكم معايا في خطأ نقع فيه شديد إنك لو من أول الاستعزة احنا بنقرأ غلط من أول الاستعزة من أول ما بقول اعوذو البعض يقول اعوذو ا ا فخمت الهمزة وترتب على الترقيم عين اعوذ عو هي حتى قالك ان العين ان يا بنتي العين مظلومة الضمه صحيحة ازاي هنا و احنا بنقرأ يعني تبعا اللي قرأتي اللي تصليح المرة اللي فاتت الحرف الواو اللي هو مخرب الشفتين. إزاي أقرأ وتم حركة الضمة؟ إزاي إتمام حركة الضمة؟ إزاي, إزاي أجيب الض الضمة مزبوط؟ لما أجي أجيب الضمة وهقولي امثله عشان تجيبولي الضمة صوتها صح. أول حاجة بقول يجب ضم الشفتين عند النطق بالحرف المضمون كما ينطق بالواو. كيف ينطق بالواو؟ أنا أقول لك إن الواو في اللغة العربية واو واو. ولو حطيت <pequeña> ألف الف قبلها او او وليست او او دي خطا او <estoifications> لما جي اجيب بقى حرف اجيب اي حرف مضمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالمجموعه طيب كيف اقرا العين الم... انا عايز الوقت اقول هي اوزي اقول انت بتقولها ايه بضمي ثلاث <تصفيق> حركات يجب الضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم كما ينطق الواو هات لي من اول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الكلمه أنا قرات الواو فيها ايه مضموم العين. العين ازاي تقرأيها يا بنتي أيوة انت بالله هي هي, هي. هي طبعا وقعت في اخطاء كتير هي لما قلت اعوذ الهمزه في الصفات اللي احنا اخدناها الهمزه فيها نفس؟ جران نفس؟ طيب هي ويعني فيها جهر طيب والعين فيها نفس؟ لا انا مانف انا بتكلم بالأكي نفس يبقى فيها ايه؟ يبقى نمشي النامسية دلوقتي ماشيين الهمزه فيها جهر والجهر عكس الايه؟ الهمز جهر يعني تحويس نفسك في الهمزه وفي العين كذلك فيها نفس لا أفكركش معها نفس والواو المادية فيها نفس والذال فيها نفس أنت لما قرأتي كده جبتي كم نفس في كل حرب دي كل حرف جبتي في نفس اعو حطت إيدي كده أنت جيني نفسك اعو سكونية هاتي أقرأ يا بنتي بهمة أعوذ بالله جمي لو, لو قرأتي بهمة أعوذ بالله الواو فيها نفس الواو فيها نفس فيها نفس علصتك في الهام ذا هي هنقول في أود. هنقول بالله اللام هي اللام فيها إيمانة. وكمان قلت لا دي كده صح ولا دي صح يا بنات عمر الحرف يمكن صوته يكون منزل في الفك السوكي ابدا لا بيماله ولكن قالت بلا بيتفخرين هي وسطا اللمدي دي وسط يا بنات لا لمية. لا, لا, لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالله من الشيطان الرجيم وسطا يا بنتي ما متتكلفيش أنت جيتي الفتحات في الأول لما جيتي في لفظ الجلالة ليه وقعت في الخطأ في لفظ الجلالة؟ دايما كثير من الناس لما بيقرأ الحرف المفتوح اللي بعده كسر دائما ما يقع في مالا لأنه بيستعجل على الكسر قول بالله ويرفع رصب بالله عمر راسك المرفوع لما يجيب الفتحة صحيح أنت افتح الفكين عشان تجيب الحمد حسان أعوذ بالله لا الوحدة خالص بعيدا لوحدها منتهية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطاني قل لها مرة ثانية عشان تكمل القراءة عندك صح أعوذ بالله هي أبدا بالله لا يا بنتي لا لا أقرأ كما تكوني تقرأ ليلى هاتي أدي بال اكسري الباء اكسري الباء الا ايوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شايفه قراتها صح ازاي يا بنات الدملت الصحه في انها في القراءه الصحيحه انها قرأت العين صح اعوذ اع اع هاتي العين من نخرجها وليست العين اللي بنجيبيها المفروض مخارجها فين وسط الحرف ما تجيبهاش بعيدة ما تقولش اعوذ عيمه بيقولك لك العين بتاعتك عيمه هاتي يا بنتي من على الحلو يعني وهنا ولا ذيك الاخطاء الذي نقع في في الحرف اي حرف بنقراه لا بجيب مخرجه ولا اجيب حركته صح ولا بجيب صفاته صح يبقى انا جبت الحرف ازاي يبقى بجيب ازاي الحاجه الثانيه اللي ملاحظها في كثيرات من اللي بتقرا ان كل قراءتها حركه لسانها محدد كده ولا مقعر فبيجي الصدق كده يتخوض فيه بيبقى الحرف هي مفخمه هي مش قادره تبسط لسانها مديه مثلا تجيب المد كلها مديه اعوذ ولسانها يتشبط كده يبقى يبقى ايه مشدود ارخي لسانك يا بنتي اعوذ الهمزه عين وأو مديه من الجوف فين لسانك في ده حاجه ايوه حبيبتي تفضلي اعوذ اه افضل بين همزه والعين باردو مش بيلا بيلا بيلا بيلا بين لا بين بصر الباء يا بنتي والباء باء شديدة انت ما جبتش ما جبتش لتر الباء أعوذ بالله ببب بي بيل أعوذ بالله بي بي لا قرأت أنا قرائتة صح يا بنات راحت يعني تخيل احنا دلوقتي بنصلح الاستعازة يعني دلوقتي الله بالله بالله ينفع نقول كده الهاء أقصى الحلق مع الهمزة مع اختلاف صباح اثنين يبقى كل حرف لازم عشان كده بقول لكم يا بنات لازم نعيد فهم الحروف مخرجها وتحددين الهاء بالذات لأن الهاء حرف ضعيف جدا لازم يتحدد مكانه جدا على حلقه وكده في مخرجه وإيه ما هي زي ما هي قرأته كده بيه عايم بنقول عليه حرف بعده كده عايم قرأته عايم يعني مش ليس من مخرجين زي ايه بالضبط كك كمان سهل الهمزة ازاي نقرأيها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرادي شوف بالله عليكم لما الحرف بيتظبط بتبقى القراءة شكلهاين يا بنات أسأل أسأل ربي أن يعلمني وعلمني وإن نطق الحروف يأتمنا أسأل ربي لما لمنطق الله عز وجل نكون بنقرأ القرآن كما يحب ربي وربنا نهتم نهتم بقراءته مش لازم هتخلصت كم قد إيه لكن أتقنت إيه أتقنت إيه لأن لك ما بتيجي للأسف تيجي تنقلي بتنقلي غلط بتنقلي غلط بتنقلي كل أخطائك فهمي؟ عرفي؟ تبعي الشريط لأن أي واحد بتعلم القرآن من غير حكتين مش هيدلان يتقن معلم يجيد فهم الأخطاء اللي عنده معلمة تجيد فهم الأخطاء اللي عندها وشريط صحيح تتابع المعلمة لما تيجي تقرأ اسماعي الشريط مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لو تقرأي الصحة وعي تيجي المعلمة تقول لك لا المد مش صح لكن احلى من نعتمد على حاجة واحدة يا ما بنعتمد على ذاكرتنا لما تيجي تقولي سمعت الشريط اه سمعته هي سمعت حاجة تانية مش الكلام مش الآية اللي انت بتقرأها لها او ما بتسمعهاش اللي عايز يتعلم القرآن ويقرأ القرآن صح ويعلمه يا بنات اللي عايز خيريه اسال الرب ان يرزقنا انا وانتم هذه الخيريه خيركم من تعلم القران وعلمه ينقلوا صح ينقلوا بأمان عشان عايز اقول لكم دي في رقبتنا تنقل ازاي وتعلمي ازاي حرف حرف ما تقوليش ده احنا بندقق كده بالعكس ده مش شده وتدقيق ما شاء الله المؤت اللي لما تيجي تقراي اسمعي شيخنا الشيخ الحصري ولا الشيخ عبد الباسط ولا الشيخ المشاوي شوفي قراءتهم شايفه دامت على كل السنين الزادي شايفه هذه القراءة انتقل الدينة شكلها ايه انت بقى تنتقل قراءتك صح مش هترعودي على عشان تنقيبه او يسمع صوتك على مستوى لكنها ينقل هتنقل لبنتك وبنتك هتنقل لبنتها وبنتك هتنقل لبنتها فاسالي ربي انك تكوني طريق صحيح لنقل القراءة يا ربي ترزقني لي نرجع تاني اتمام الحركات يبقى pray for my بالله من الشيطان الرجيم. the conclusions of the Aristotle نعم؟ لا مش for my life No don't worry, it'll be like before you I pray for God from the Holy and重ine Yom انتي كده اتمت الحركات اتفضلي اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم بس انت بتعمل في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في بسم الله الرحمن الرحيم رأيين مفخمتين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. حنامي أعوذوا بالله في ازال صوتها حاجة أجب في ذا جبت الضم يشوفوا الفرق يا بنات كأنها ذو كأنها ذو اصبحت بتقرا اعوذ الذاب الترقيق الذال, في, الذال في حرف الذال فاقترب حرف دي انتوا يا بنات لان الضمه غير صحه انا هتكلم عليها النهارده دي يجب الضمه الشفتين عند النطق بالحرف المظلوم ضمه كما تنطق الواب يبقى حرف الذال نقيق زي تقولي اعوذ اعوذ بالله اعوذ اعوذ اعوذ ده خمس سنين جوه اعوذ في صفقين يا بنت عندك أعوذ بالله. بالله من الشيطان الرجيم هي طبعا هي كارت الراع على كأنها تق... لطغى شيطان ير إن شيطان ير بسمها لسمها مش ممتد لمخرج الراء وهي بتقرأ راع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الراء لازم تقرأ في المخرج هي لم تطر في لسنها لفته كده شيطان الرجيم وصليت تطر في لسنها لبخرك الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأن كرأتك الألدى فهمان يا حنان؟ انت كرأتك الألدى مفروض الرأي بنت تتظهر يبقى إدمان الضمة عايزة أسمع حلق عايزة أسمع قراءة فيها آية فيها ضمة أو أي كلمة في القرآن فيها الضمة ها؟ ها؟ ها اي هنا او ربكم جميل تفضلي بص انت يا بنتي قلت قل قل المد اللام أل باعتماد اللام فيها تفقيم يا حبيبتي القف صح مفخمة بس اللام رقيقة لما قل قل, قل يبقى اللام أل خطأ هي قل قل قف مفخمة واللام منزل عليها رقيقة ايوه روحي إلي أنه استمع نفرهم من اللام قالوا فقالوا, فقالوا ان سمعنا على قرانا عجبا احسنتي والضمه كما قراتها ضمه صحيحة يا برادي هتبقى الخطا الاول يجب ضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم كما تنطق الواو الخطا الثاني او الشيء الثاني اللي بتعمليه اتمام حركه الضم وضم الحرف في مخرجه مع اعتراض الصوت ومشاركه الجوف يعني ازاي تبقى ايه؟ زي يعني زي تضمي الحرف في مخرجي؟ مع اعتراض الصوت يبقى الصوت معترض يعني ايه الصوت معترض يبقى صوت ايه ماشي قدام كده كو قول حتى القاف كو ما تقولي قاف مضمومه كو مش الجوف بيشارك معاها قولوا قولوا هذا قولوا ااتي حمي قبتي قولوا ادي من القاف بس المضمومه قول قول قل قل قل ضم في القاف كده ضم القاف من مخرجها ادي مخرج القاف وضم من مخرج القاف فوق مش مخرج الفوق كده فوق هنا طيب أقول ما نقولش الكل لا هم قل قل قل قل ضميها في المخرج يعني اي ضميها في المخرج تحزتي المخرج بتاع الحرف فين؟ قولي مثلا ايه قل قل كونو حجارة مثلا قل كونو حجارة او حديدة شاكر بمضم الحرف في مخرجه لان بعض الناس تقول ايه قل قا قا قا هي مضمتش ما ما ضمتش من المخرج قول مثلا إيه؟ قول قول هي ما ضمنت من المخرج المفروض تضمن من المخرج يبقى فادي المخرج القفعة اهو يبقى تقول تقول بتقرأ إزاي؟ قول عايز إيها؟ قول عايز تقرأيها؟ قول قول ثانية. الذين آمنوا وكانوا يتقون ايوه الذين آمنوا وكانوا أنو المضمرة. بعض الناس تقرا انهم المجموع كذا يا بنات تقول وكانوا نو نو نو دي نون من مخرج النون فين النون مخرجها ضف ضم بقى هنا وكانوا وكان الصوت مستعرض يعني ماشي قدامك لو رسمت مسطره مسطره الصوت هيمشي بالشكل ده وكانوا وكانوا قيسي على كده كل الحروف يعني من اول ما تيجي مثلا همزه همزم مغمومه ازيد قرر همزم مغمومه مثلا اطلنا اطلنا للذين اطلنا اطلنا اطلنا ها اطلنا اطلنا اطلنا في اطلنا زي ايه اطلنا اطلنا اه يبقى او ده هنا او او, أو, أو الهمزة الهمزه من هنا هات الضمه من هنا من اقصى الحلق مع المخرج اللي هو الهمزه ما تقولش او او والصوت يبقى مستعرض يعني مش خط مستقيم هكذا كذلك الباء لما بيجي بنجيب الباء بقى مثلا كلمه بيوت وبيوت في ناس الى الان مش قادره تميز بين الاثنين دي فيها قراءات لما بقرا كلمه مثلا بيوت بيوت بي واقرا الثانيه بو يوت بيعرفوا ما بيعرفوش يعرفوش ابدا أبدا بيوت, بيوت بيوت يا مضمومة يا بنتي ولا مكسورة ما تسمعيش يا مضمومة المكسورة ليه؟ هي ضم يا بنتي الضمه من المخرج أدي مخرج الشفتين الباء ضم من هنا قولي بو بو بو يبلقه بو بوتو بو بوتو بوتو بو, بو الغلط خطأ بو بو شو بس تطلع فوق إزاي كأنها أو في اللغة العربية ما فيش أو لكن في أو أو دي أرجمية أو لكن اللغة العربية أو دو. أو تو أي حرف مضموم في الل في, في أحرف اللغة العربية الهمزة أو الباء أو التاء التاء فين إمان إمان آه يا بنتي قبيلة الضمة قبيلة الضمة إمان أنتي عايز أسمعك فحاجة مضموم بس بعد ما خلص الأحرف أت... مثلا ألف باق تا التاق مضمومة شو بي يسأل ختايفة ازاي؟ بقضوا ما شايف هاي في قول توبو توبو عبنجي التاق والباق توبو توبو الخطأ توبو خطأ الصوت أبع لفوق أنا أفرض بصوتي بقى مستعرض في الضمة هاجيب الجيم مثلا الجيم مضمومة زي كلمه ايه ها وجود وجود طيب وجود وجود ايه ناقل. الى ربها ازاي تقولي كلمه وجوهن؟ وجوهن؟ ازاي تقوليها لا مش وجوه. وجوه. أجل. أجل. ليس فيها وجوهن وجوه وليها بقى تاني قوليها لي يا حبيبتي انت انت نعم وجوه هي على بعضها الضم على بعض. مش الضم على طول يومئذ ناعمه ناظره الى ربها ناظره وربها ناظره طيب وضم الحرف مخرج معترض حاجه الثالثه اللازم عشان تجيبي الضمه إنك يجب أن يكون هذا الضم محكم حتى يخرج صوت الواو العربية وليست ال-O-O-O هي ليست O لازم تخرج صوت اللغة الواو العربية اللي هي و و, و ليست اللي هي تبقى أو وليست ليست إيه O اللي هي O بتاعت الإنجليز يقول الإنجليز يبقى إيه O لكن إحنا عندنا إيه هي المستعرضة الصوت المستعرض هكذا دي مختلفة تماما عن الأعجمية الصوت مختلف تمام في الاثنين ولذلك لما باجي أقرأ حرف اللي هي إيه لما سنقول للربي سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول رسول كلمة رسول من عند الله يبقى عندك دلوقتي السين مظمومة رسول من عند الله إذن تقرأيها ولما جاءهم رسول من عند الله ازاي تقرأيها بقى شوفي عايزه اسمعها لك يا بناتنا اسمعها لك ولما <تصفيق> جاء أَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ أَرْقُورِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ في سورة البقرة يا بناتي وفيها كام حرف فيها ضمّة في تعالي بأن حققوا الضمّة في السين في رسول، والضمّة في قول ربي سؤاسه وفي أي كلمة إيه نور مصدق مصدق لما معهم كلمه معهم الهاء في معهم وكلمه ايضا وانت بتقولي كلمه اوتو الهمزه والتاء وراء ظهورهم الظاء والها والهاء كانهم الهم الضم في الهاء لا يعلمون بعض الناس لما تيجي تقرا كلمه يعلمون دي تقراها يعني يقراها تقراها زي اذا قراها كده تقول يعلمون مون. مون أو لا يجمون مون مون مون وليست مون تقول مون كانها بتفتح كده الضمه لل... بتفتح لا تقرها كده خطا تقو... تقول هكذا كانهم لا يعلمون مون الميم مفخمة يا بنتي الميم رقيقه الميم حرف رقيق ازاي نقرا هذه الايه بناتي باتمام الضمه في كل كلمه منها ولما جاءهم رسول من عند الله باتمام الضمه في كل حروف دي ها We're <laughs> لما جاءهم رسول رسول. ولن ما جاء خلي بالك يا بنتي من من جاء أنا مرتش أبداً عمر الجيم مكان يعني قلت لك الجيم وسط يبقى جاءهم وسط لا برساً ولا سود هي جاء مدى آ عشان أفتح يعني يعني آخر كده خطأ هي وسط ولم جاءهم رسول من عند الله هكذا وسط وَلَمَّا ما رَسُولٌ مِنْ رسول من عند الله من عند الله مصدق لما معهم ما بعد من الذين الله وراء ظهورهم أيوة. كأنهم لا أحسنتي كده أحسن يا بنات. طيب زي قول ربي في قول ربي أيضا فلما جاءها نودي أنبورك من في النار من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين زي نقرا يا بناتي بإتمام نودي ام بورك كلمه بورك ليست بورك بو بو بو, بو. زي نقرا الايادي مع بعضنا فلما جاء نودي ام بورك من هسنى نفس الايه يا حبيبتي لا وسطا فلما فلما ثاني أيها ايوه سنت يا إيمان كان فيه تفقيم به أجمل اللهم أنا الحمد حد من الرؤدامي كذا قراءة الآدي. فلم لا خلي بالك يا بنات الله يرضع لكم تيجي تقرأ القرآن ما أشقر القرآن إيه كأنه شخص فلم لا قرئي بحساس يلا نعيد تاني بس ما فلم من أهانوا يا أمورك من أم كما من في النار ومن حولا وسبحان الله رب العالمين احسنتي بارك الله فيك رقيه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ولود زي يا رقيه واستغفروا رب ثم توبوا هو ده الضجيج اللي بقول عليه ثم انت ما الصوت. إلي. في حاجة في الصوت يا بنت انت كله طالع من مناخيرك. بين أوي فيه مناخيرك منخيرك وقولي واستغفروا ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه عشان كله طالع من مناخيرك. منخيرك هاي. ثم توب إليه إن ربي رحيم ودود أعديها بقى رحيم ودود أدوات دود رحيم لا في المانخيلك رحيم, رحيم, رحيم ودود رحيم ودود ما قلبيش الخانخانة في الأول بتاعة في كلمة ودود م. رحيم رحيم, رحيم و. بتجبي خنخنة. عندي خنخنة. رحيم ودود. رحيم و. بدل صوت الحرف عندك لما تأفي من مخرك يوطة صوته عارف إن أنت بتطلعي جزء منه من مخرك. رحيم و أنت رحيم و أنا بس لو تعرف ودود كل صوت عالي زي بعض. ودود. طيب وهنقول لربي هل سويبه سو سائل مضموم. هل ثوب يبل ما كانوا يفعلون هنقراها زي دي هل ثوب يبل ما كانوا يفعلون ايوه اتمام الضمه هي قول ربي آه. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف واحنا بنقرا الايه يا بنات الذي أطعمهم اطعام ما هم ضمه الهاء من دعوة بعد رغنا في الجيم مضمومة من دعوة وأمنه من خوف حد يقرأ الآدي سورة ها يا طهمة الذي أطعمهم من جوع وأمنه من خوف أحسن طيب حور ايمان حور مقصورات في الخيام هو دي انت قلبش فيا كده لما اجي اقرا الضمه يا بنات ما اقولش حو مش عارفه بعد بيقالوا لي فوق لفوق كده هي الضمة كده ضمه شريكت لما مع بعضها تبقى ضمه هو حو, حو, حو حوري حردي حو دي اللي بتدي الفتحه اللي بقولك عليها يا بنت هي حو خلي الصوت مستعرض على صوتك عليها ما في القيام طيب هاتوا لي ايات تانية فيها الضمه ويعبدون دون, و... ويعبدون, دون... ويعبدون من دون الله ماذا دي. فلا تضربوا لله الامثال طيب يلا يا اشواق يلا احسنت لا يسمع خلي بالك من لا يا بنات وخلي بالك اوعي تجيبي حرف مفتوح وانت قافله كده لا ده اقفله زورك ما سمي الفتح فتح الفكاين لا, يسمع. لا يسمعون لا يسمعون لا لا غير لا لا لا لا لا وليها تانية بنت لا يسمعون فيها لغوة ولا في الذابة طيب هنقول ايه تانية بنات في ضم تفضلوا يقولون ائنا لمردون في لا في, الحافرة. لمر في الحافرة. لا مر لا مر ماشي أحسنتي طيب هنجيب قول نقول هنشرح بقى حرف دلوقتي يا بنات عرفتوا الضمه ازاي عايزين تكملوا يعني نحكم الضمه بعض الايات ولا ناخد بقى حرف جديد ها ناخد ايات ونطبق طب ماشي طيب خلاص ناخد امثله بقى في مزلنا نكمل الحرف ده حرف الواو طيب هتولي امثله على مزلنا على الضمه ايات بالضمه تفضل واذا النفوس زوجت ايوه واذا النفوس زوجت فيها كذا ضمت يا بنا سمحت جبيلي هزيئة وإذا المقولة بسؤلت عم أحسنتي عمنا يتساءلون اللام المضمومة عمنا يتساءلون آه آه مفتوحة وإحنا بنقراه اللي بتقرأ عمنا يتساءلون بين الهم زي بنتي فصل بين الحروف عمن يتساءلون لو لو لو مظبوماش لو لو لو لو ها تفضلي وقالوا لن يدخل الجنه الا, إلا من كانه أي وقول ربي هم الألو وقالوا لي يدخل الجن يد قو لي يدخل الجنة إلا من كان قوذا أو نصار فيها طيّفات آيات أخرى أتفضل يا من إن الذين قالوا ربنا الله ذم يقوم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين قالوا ربنا الله رب ربنا مش ربنا بو بو بوو ان اللي قريتها صح ان الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم مش فئه ثانيه يا بنات ولا ايه طيب طيب هنقول برده ايه تاني مين اللي كان رافع ايده اتفضل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 احسنتي ما شاء الله ما المعلمتك دعاء دعاء ما شاء الله عليكي ربنا يبارك فيك يلا يا بنتي اقراي شيء الضمه يا لا ابدا من اول يخلي بالكم. يا خلي بالك يا الزور مقفول اسمعوا يا بنات حسوا بالفتح لو قلت يا انا فاتحه الاخر شفايفي يا لكن انا في حقيقه الامر قفله ايه جوفي حنجرتي قفلاها يا المفروض تفتحي يا يا ايها الذين امنوا وليست يا بمد عامل زي ما قلت لكم ماسكه مسطره منزلها جنبها كده ومطلعه جنب التاني كده امسكي واحده لي يا بنتي قولي يا افتحي حلق. افتح حلقك افتحها بك يا حبيبتي حلق يا ايها تفخمي يا يا ايها يا يا يا يا, يا, يا كما تقول ياسمين يا, يا سمين. اه يا أي. ايها تَسُغْرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ جَاءَتْ مَعَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا فالطالب والمغالوب أحسنت مين تاني يا بنات يقرا لي قراءه صحيحه يلا وفق يا أماد.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 أقرأي تفضل يا مش تاء تا تا هي ليست تا تا تا لا ليست تا تا تا تا تا تا تا تا تامر تامر الناس بس الناس الناس بيد الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس ورابيتو كمان ورابي لا لا ابدا مش ورابيتو لبدا وليس طب ورابيقو وداقو الله لعلكم تفلحو سمعنا وطعنا بس عشان اخلص باشان الصلاه مش لو من أول الله الفتح غير صحيح مش لا لا لا لا لا لا لا ليلى لا لا <تصفح> <تصفح> <تصفح> لا في حاجه مش ان ان ان ان ان, أن, أن عايز الحروف تبقى وسطيه وسط الرقيقه وسط عايزه اظبط او او او او عايزه بس انا عايزه تزبط عايز معلش جزاكم الله خير يا بنات قناه محمد الفشن لا لا ان استغفر واتوب العظيم السلام عليكم ورحمه الله